فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الام ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما وَإِن يلغف فَرِمَن تَبَوَّأَ أَمَنَ وَإِن يلغف لِحَنثٌ ثُمَّ feu im ko defa kro me que mi 124. قال يا قوم يعدكم ربكم وعدا حسنا 125. One minute.